الأدعية الأسبوعية للإمام علي رضي الله عنه دعاء يوم الأحد بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد قدر عظمتك وسعة علمك ومنتهى قدرتك ورضى نفسك وأنت أهل الحمد وأحق بالحمد وأولى به للحمد ليس دونك مقصر ولا إلى غيرك منتهى فلك الحمد على نعمائك كلها سبحان الذي في السماء عرشه سبحان الذي في الأرض بطشه سبحان الذي في البحر سبيله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 إنك أنت الغفور الرحيم